لو اراد الله أن يتخذ ولدا ربعمين أرض جبوا كسد تباع وبردوا كسد تباعا شريكك يبقى ربعمين داتنيل وبشريكك يبقى ربعمين دانوي وكيف الله كجدي إسحاق حاشق كرخ خديا والجيل كجدي عزيف كرخ خديا والمشترك ما كي جدي ملائكة كشيء لو أراد الله ها ج خدي حاسكروا وعن خديع حسنك يا بس هك يتخذ ذولا يعني رب العالمين بتشيكها بيد قراها بيد كتشها بيد هك خديع حس كرب لا مما يخلقوه رب العالمين ده بقول لي نعم ده بورب العالمين ده فلأ جدي عيسى عليه الصلاة والسلام كرا كيف جد بفلا عيسى كرا خديع وابو خديع وأكره بخده ليقدمه، <تصفيق> أبغى هم بس من نأكل يعود بمن كره كده بكره، وهاي كذي، على صلاة وسامير، عزيز اللي من بتشي فيهم بنا أزب بخليهم، ما دا بيشم عنهم، صح قوة من، أبغى من حس كره بمن رب العالمين دابو خلية جديد أو مخلوقات جديدة أو ملوثات جديدة أبي أو حس سبحانه سمحانه هو بس رب العالمين شنو حاشو نیا وصفت نخسی آن نه مروی دا که تا خود سه برتنو اتیگه تشتکی دی ابی تا چی بید دو سه برتن بید. اوه صفات نخسی آو صفات نفراب رعایمی ببینید. نیا صفات مروری نه انسانیه. چه صفاتی تو نارابلامین محتاجین دیار منیا که حاشیه کارو کاریابی کردند؟ محتاجین دیار منیا که بچیند و بچیکت وی و ذریعت وی پشتیب بینند. چه رابلامین هر هبی و نوکاشی های صفات نارابلامین دیانی حتی چه هبید حتی بچیکت هبید. به هند رابلامیش چه جا قیاس کنای کنم؟ قیاس نیبی چی که ابو خودی لو اراد الله انیت تخیده ولدن خود خودی حس خود کردو اما عرب العالمین اف ها بو چی آگوطی اما؟ بو هنده اما خود خودی حسنه که دید چو جرا چو بچی که بند چو, چو کر هبند چو کچه هبند و حسنه آکتیش اما عرب العالمین بشت ها که من حسنیش کردو ازا بو خو بچی که که لی گرمو دو دانمو دو بشمه چه؟ بشمه پیغمبر یام بوم لیفگر می‌زنم الله آباد کرده خودی آخاشانه و کوچه خودی آنه و کتچه خودنه آخاشانه برای می‌زنم هی بیام گناه تلا و آباد می‌نکی حسنکی یکشنبه حسنکی یکبشنبه من آباد دیجنه علی سبیل الفرضی یعنی آباد می‌نکی قرآن رومه وید بی جدوانیه بوچه دا بوهند بوم دیار که من من ودي بتشينينه بس ودي من نطق وتعنقوهم اللي بس سبحانه ها. بديع السماوات والأرض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة رب العالمين بجد أبي عرض عثمان شايكرين شو جنية ولم تكن له صاحبة رب العالمين و آن ربع عالمی هنیه پس نیمی هر که آن ربع عالمی بی‌چیقه کیشه بو یا بی‌چیقه که باید کی که بو؟ و کی ربع عالمی بو؟ اگه خود کره که بو یا نکشه که بو توی دهای کربع عالمی بو؟ آو صفات بناه هر بچی که هر مرد و کویت شکل که داده و اوصفاتی که داده این هک همه اصلیتش رو دانا بن، همه اصلیت دیگر باهات قویت داده این. به نیاکه بچه عیسی سلامت و سام کره خدیع. تی عیسی چه نادبو؟ بو؟ تو اصلیت باهات قوایبو. نیتی بیا نمربو، بیا پیر نبودو، بیا چوسته کیماتی سه دنادبو، تی بیا دشمنت می ناشی آبوند، دشمنت می بپیلان دنایی چه ما نبارا زبو رب العالمين. لأن صفتها مصفة الكيماتية وعيبانها تبا فتوب سرعي سينات بنا عليه الصلاة والسلام وفلا ونيا التنقشن آ... و... ونياه البيعقلية وشب بيجن بيجن رب العالميني كل أخوين عادي كجده بنا حيث كي خوجوه بنا حيث بشري ونياه البيعقلية ونياه البيعقلية حتى حاشة قراء خوده بيوكي رب العالمين بصفات رب العالمين تبنيه ونمرنونا نمرنو نا تيربونو نا رزيبونو شو خوابنو نا عيسى و نبونا عليه الصلاة والسلام يعني هل اكيدي ابوه بدرو ادعاء كريه بل هند رب العالمين بيوكي سبحانهو رب العالمين يبه عيبه و يبه كيماتيه و يهند الماصره ين حبيث يعني بيوكي رب العالمين بمسؤولات اكثر به هنده و اينا خريه قل هو الله احد يعني أي بيان بس الله وعليه الصلاة والسلام أي إيمان دار بيجنه مخلكه كيد وبوه مخلكه كيد ياركان وبعثيداهم جوش بي ك رب العالمين أتيا أحد يبتنيا نا جودايك أنا نا جوابها نا نا جبتيك أنا نا جبكرها نا نا جبكش أنا نا كسب يا وكيلي بيد قد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد رب العالمين يودي رب العالمين شو لكن يا نا أول كسب يا نا كسل وبيا كجوشته هنيا بس <سؤال> قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد الأحد أيك النافث رب العالمين يعني بس يبتنيا شو كاسدينيا بس هذي أفهمه رب العالمين جوابنا هم ده إنه متى أفهمه شد كان هموا افتراء ودرونة أبي فوكسونا أيك عيسى عليه الصلاة والسلام كذا كذا يا خديك عزيلتك أيك ملكته كذا كذا رب العالمين رب عمين سبحانه رب عمين أفهم كيماتينا در رب عمين رب عمين ما ظنوا بكيماتي وبعيبة هو الله بس أو إلهي حق ويبتني الواحد يتيا ويبتني أبي عولي هبي وكاسنا بيا وده مين تفا أخير يشكو كاسنا ومين تفا القهار أو أف مخلوقاتنا هموية من كذا بن قهر رب العالمين دا. قهر يعني خرطياتي ويدا او اشترى رب العالمين حسكت قلبه مخلوقه نبكت هموده چلهم؟ همود بند سراطه رب العالمين وبند قوته ويدا كساشت بشتداري واخترى رب العالمين يقوته اسرافيني بوفكه سوري وبوفكري هموده چلهم؟ فصاعق من في السماوات ومن في الارضي ايه همود امرن يقول له ايه كنجي چبك انيا بشتداري بزاسنا امرن خود کس نیا کل بن قهرآوران عالمیه و قهرآ، قهر یعنی یک دیگر قراره که داد تی و همسر همه حال کیش لبید جیب جیبی. مل دنیا دچو مرویت وانه خود کس نیا. اگه قرار باش جیب جیبی توی جای ویا دولت اویا اوم سر دو سر جیبش سر هماچنایت خود بخناب دنیا میبینی دنیا به مرویت و عالمت کشون خرابی گله جوادی هن جماعت که هم میدی این هم آماده ظلم و تعدیت جای دلیکن. و تا اخیری یک ناو فود در کفچیه چه ساخته داری؟ ناو واکشته یا یانی برندار او نمیگیرد. یا و وقتی لیداین همه اسیرگریا یک یک کشته لذ خورا پشتی کنجی دوونه هلن گیانت ودی هلن پشتی دلوا و نه یکی مجبوری. و همه چه کردیم؟ یعنی که رأی وها گال نیه. این کسی هنیه مرور کنیم دنیای دا که قراره کبد تو شود، اگه بگید همو کسک بشه دنبن قرار رأی دا، دنبن خورتیاتیا رأی دا. اینلاکی نبید، اینلا رب العالمین تنه. بهله وقتی آن قهرو خلق السماوات والارض رب العالمین ده هندک نشانه بجید. سر معزنتیا خو، سر هیفا برناقو، سر هندب مادیار که کبسل اله حقه و عبادت بستی و بی بتكران. رب العالمینی ابتنه. عد عثمان يشكرنا خلق السماوات والأرض إيه الكاره رب العالمين بمعزنا كشكرنا عدو عثمان بالحق رب العالمين وقت عدو عثمان هل هو بيشول حقي يعني بهند رب العالمين بهدفك شته کی چهکات خانی کی چهک بیشتره و بوچه کیه؟ اولامو بیشود. شت بیشوده. چیه دن ناولام؟ دهفه کی ناولام؟ بوچی اولامو بیشوده چهکی. خاله چیکش تا بیم روی. نه دبیشتره و آخلمیه کی ما؟ و وید درس نیا. من هم کسی شته کی چناده چه بیشود؟ می‌نویسم هر یکشته کی چهکات این لایتی به بوچی بید نببوشی هم رب العالمين بخطة عرض و عثمان شكوين بيشول چه لك نعم بون دي وكي نعم لك مروف بجرد والله ها هي الدنيا دخوينو وفاقوينو جناعينو بيشيك مهبنو شوركينو براخر فاكينو واخير جهت لين واخير جهت مرين وانيا افا شوش تي هونيا عاش عرب العالمين وانيا اف هر شلقات كتت كي ايك النابت وي الحكيم يعني كي شلقات كتبت بحكمته بشيرازه وجهوده نبي إلا هر الشخص هلتك وبهيه هر الشخص هدفك وبهيه رب العالمين أختفت عد العثمانا عشقين بالحقي وشيه اتشكرين؟ بهم ده حقي ناو بيطا دياولك كرن ومهم ده خلق حقيب ناسي بهم ده رب العالمين ده خلق ظاني كأوية مستحق وحق عبادته بيطا كرن بس كيه بس رب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 او كسر ناب وعردي ناب في عردي دا عمل كري وعبادات كري يان جوناكرين وخرابي كري أو رجع قيامات دا شو دا جزاء خو الجدابة ملو باش دا جزاء خو باش يو بحشل الجدابة ملو في دا جزاء خو خراب يو أغري هذا معنى خلق السماوات والأرض بالحقين من رب العالمين عاد عثمان يتشكل بحقيه براسيه بهدفه كه هدفكش أوى أفهم ملو بدناه ينتدى كا خده خب ناسنو عبادته رب العالمين تنبكا و بشتنگ ده مرينو بشتنگ ده اسمه صاقه دفا و رب العالمين بحشد جهنم يدانوين أو باشي ودشتر نهو بحشده وحرابي ودشتر نهو جهنم يدان يكوير الليل على النهاري رب العالمين دي دون تسار سر سار روجه وده روجه بد تكوير كورا فلان العمامة ان كور العمامة على رأسي يعني لفها يعني توجد لازفريني وليباليني كور العمامة على رأسي يعني شلائكر يعني شاشك ساري خولان إذا الشراب رامينا يقول يكورو الليل على النهاري يعني دي رجعيني دون تسار كيره شابه ديني دون تسار رجع يعني رجعونه وقت بو مغرب ديشت اسبكات بنيا طريقة ده داس بيكاد بنيا تا بنيا هم مشردات هم مطارد بيت. هما يكويرو الليلة على النهاري وبالعكس إيش؟ ويكويرو النهار على الليلة. بس دي شف خلاص دي مايكار. جروج ذه دنا إن قبل عميد إنت سلكي له. إنت سلك شف ده على الدنيا ودي شف شيء طريقة بيش بيصير بيش بيصير ده شيء وشدي ميتة ذا. بنيا روجوا النهار ده ميتة ذا. هر وقت یه آمر و دنیا شروع کرده دسترس را خونه ای که دگری داد، پس اینگیه که اینی دسترس و یا بریده شد لعنت و زبرید. اوهش رب العالمین دنیا روزه دی اینت دره، پس اینگیه که شوی اینی سر داده، دنیا دشاف شد لعنت روزه برنش شویدا و زبری تو، و دنیا همه طارمید. و پس اینگیه بالعکسش. در روز جارقانه هت و رب العالمین دینت سر ویج، هل رب العالمين وهي تقوي درجة بصمت الليل النهار يعني شبه ديني سر شداد سر روجه دادت روجه همه تاريكة و بنية تاريكة و يطلبو حفيفا دي اكيد شف دي چيد و روج دهد و دي چيد و شف و نیا افرايكو بيتيا شاوروجه هات نه شاوروجه و دريش بونه رنجه و كربونه شبه و بلعات دريش بونه شبه و في النهاري و يولي جننهار في الليل بهندك چرا وقتي هندك رنجه انت دريه كتن ناف كه دا كتن ناف شبه دا و شبه دريش كت و وقتي ديني شبه دينت دريه وقتي وركتن ناف رنجه دا رنج دشله هند يكوير الليل على النهار و النهار على الليل او ريفة برنور ريفة برنور همو كيف يتحقق همو عرب العالمين انه شجا تنابني دو الرجة سلك شبه شبه نا اخياري واجه او جيد هندك جواب العالمين وانيا كدانا انك دو هايبة وسي هايبة شبهن شبهن يا روجبهن اما عادة دنيا يهمه اغلب الدنيا چه جا رشته و چلا بید؟ دروژه ها چه بید؟ دروژه ها شب بید، دروژه ها روش اف نظامه ها راک و پیک یوم خلق السماوات و الارد یا عرد عثمان چه کرینه؟ همو نشان سر اف دنیا یا چه کری؟ گلک شارزا یا گلک حکیم و همونشت کشت جه خودا دانه قوتها بقوتا، همون شلطه چه بند، اف مخلوقات ها همونی بند چه همونیت بنده سلامت ویدا همونیت بنقه راویدا کس نشید چه بکد کس نشود کلا این غیری کی نبین غیری بشری و جناب ربعامی چه دو ه حس کرنده همایت دینی احبتش دک ربعامی گویته انداری کد و نزاعی بیشتر از این چیم از این به امری کمیار است ناخا واسه ربعامی بشری آفنداده فمشاه فلی امن و ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا امروب كيف اخوا قصدك بشكي حسك الخاربي اما مخلوقك شلون تهونيه ان موك مطيعت كينه رب العالمين ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض ابي نفعل عثمان هم سجوده رب العالمين بين هميه ابن رب العالمين وامر رب العالمين ريبا بمنجيجرك ياسنيه بجبل الله سبحانه وثناء كما وثناء كما هر امرك وفرمانك رب العالمين ليه تكيل لا ديجي بجيك هر وكيكه هر وکی شهوروج و نیا کار ربعمی یا عرض و عصمات چه کنند؟ شهوروج هر کدش دهن، هر دیکتیت و یک قیدیه. هم و یک قیدیه. هموش بودن، همو بخاطر اون دنیا میاد دام ربعمی نیفتن. همو بخاطر اون دنیا دام جیانه تا خوش بخوکیم رب العالمين عدیدا سرفان سری. و شکری نیا ربعمی کن سرفن عمت. و علماء رحمت آخذه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 يعني شهادة الاعينية يعني أو جنتة على ايران دنيا كيا لخرا، بعدها يقولي أبد بيجن أو علماء دجن عاد يخرا خرا وعلماء الشريعة تيجي أبد بيجن يخرا أو بيجن ونيا خروا بس هك عادي يا خرب الدنيا، هيك النشارة كيا، هيك النشارة دي سو المعاصرة يا رب العالمين، كعادي يا خروا وجانه ده شيء هي شو لا بيجيني كيا، هس بينك جابيك المواد الدليله او علامات دشنع عافيه اخرى ابا يديك جوك تكمير يعني لاوراوندنا لا تكبير لاوراوندنا يعني شباك د الار دي اولينيت او جا تشال اما ادي بيت اوراند يعني همك الاردي وياه ك ايه لا وقت بو شخونيه جايك دي روجا وقت غير بو روج دنيا غير بو شخ اراد بيتا روج اهو او تجرب على من اسكت بالشافل اولينيت او تجي اسكت بالروج العادي وسخر الشمس والقمر ورب العالمين بما تشاهدش مسخر يعني ملكاش كرين بن أمر خدا والأمر وردابرنا ورب العالمين له شو كان روش وهايف روش عمر روش روش حلاتي تدري، وروش أغواء الشاتت أغواء وهيف إجدت تبريبا وني عاو أغلب الوقت تبريبا الشفتی داده داره. من اول یازراب و بیش بیش ادزول، بی دنیا تا کامل بدو خر بید. و بحثی بیش بیش اداس بگردم زراب، بی دواعته. و کیف و عویلی دباه. اما همون ریفربرناکی آمریکایی، همون بریفربرناکی براعمینیا، بن املیا براعمینیا. و دنبین روش الجیاکی ها داده داره، المشرقه کی ها داده روش دهانتالت، زستانه. و همین الجیاکی ها داده داره. کیا گویی گویی زمستان لیرا ولاد داره، قلیرا قبل، هوایی لیرا قبل، پایی لیرا قبل، بهار لیرا قبل. کدیس هوای بی نویش، چون جای وقت مشرق بدل بوده کیش بدال می‌ید، مغربیش دی بهدل می‌ید. هوای بی نویش بدال می‌ید. هرچند اگه بیشتر بلکی گردازور نیا، بس اما همه مو به چیله کن، همه مو به ده زاری. بیشتر مال اودامه زمستان روشه ده، هوایی مشرق و مغرب بدل بدل او جه روش هلتو، روش آفاد بي رب العالمين برهندش رب العالمين القرآن ده چو يقول رب المشارقي ورب المغاربي. المغاربين يقول غلق مشرقي تهين و غلق چش تهين؟ غلق مغربی ش تهين يقول او خوده و مشرقانه و يقول روجه زستان الليل و بحار الليل و بحار و پای زلیره وارد داره، هاوین لیره وارد داره، حدیثا مغربشی بودی لیره دعوا کبی، همه دینی راما که ها چیست می‌آید بیشتر و دسته‌ای که عریکه بید، عرض نزدیکش تو چله بید، آن دبروجه که بید در روش جکله بید، چیست اونیا؟ خود استیج بید که بید، آمریکای بید که بید، امریکا برای آن می‌گوید چیست اونیا؟ بیشتر و صدف دنیا و دسته‌ها و مش أنا طبيعته وتكده، طبيعته وقتها بارانة قحلته، وقتها أو إعصارته أو باران وهاواء كجلك حيل خراب غضبوا غضبوا الطبيعة، غضبوا هم شو لك ريفا برنامج عالمي، أنا غضب، غضب ربي وني عارضة وربي وني فم مخلوقنا هم ما شو جرى هذا وني طبيعة شنيا طبيعة مخلوقة يا طبيعتي عردة دارا آفة عفرا أفهمه أو أنا رب العالمين شيء كذي هم مخلوقات رب العالمين شو جرى وين شنيا وين شو داس على نينا غضب نيا وشو كيف وني هم بن أمر رب العالمين شو ذكر جاوير روش مودانة كلير بحليد Si ولكن هذه <Lionesses> <كلميني> <يجلي لأجلي> <تصفيق> هي المسجد التي تتمكن من المسجد من بن التي تتمكن من المسجد من المسجد التي تتمكن من المسجد من المسجد التي تتمكن من المسجد من المسجد التي تمكن لانه يجب ان يكون هناك روح هناك روح هناك روح هناك روح هناك روح هناك أيش ربي رابر نو رب راب العالمين شو كان؟ ألا هو العزيز؟ ألا رب جنادات تنبه؟ يعني خوشار كان رجل من وراء. هو العزيز. أولاً هما قوة ترى. رب العالمين ابتني في أبغى شلون أنا هماك كه؟ وهما قوة ترى. وكسنجة طريق رب العالميني بجديد. حرشتك رب العالمين حسكر. كسنجة طريق لا بجديد. الغفارو جل هذانا رب العالمينش جلك عرض خوخوش بيه. يا عزيز. ويه قوته تو دي عذاب دات وی چي سي اليمان وا ايتان لهي تو عباده خدینا كات وتقال ان ضربه امين غفارش او عوده توبيب كات وبيشمان بيضرب امين چي ليكات تبني حيت بخوش بيتو كات دنيا واخياتش خلقكم من نفس واحده طب العالمين هر بخشي وا كات وآيات القوم ديالك لما أصمت يا رب العالمين ناب دنا مدار الزور بذي بيشوفون كرب العالمين عفتهم كيشكرين قلي مرورها أفنده مرورها أو أو صار عدي ومشينا بوجه مذهن هم هوهم قل من نفس واحدة هل مروب مرورك آدم عليه صلاة والسلام فما أصمت يا تيا لما رب العالمين وما رب یا فرزند بشر هم و الکی واکینا چیکرن؟ مرو و وکی. مرو وکی که آدم بو علی صلوات و سلام رب العالمین اولی آدم چیکید. و دست قصر پشت آدم دایینه خاره رب العالمین دست که ای نه خیر رب العالمین ای نوکی دست چ مخلوقا. سر پشت در دایینه خاره همو چلی در گفتن؟ همو رخد همو مرو ولی در گفتن. و پیش حاضر نا پیش آدمی با آدم صلات و آدم علی صلوات و سلام همو که هم بس و سلام شیند و کلمه ی زربو ویت کوچکو همو رو حید ولكن من ان يكون هناك شكليات يقولون ان كده نیشانکی دیه و آیت که رب العالمین نیشان مدد یعنی که پراسی چی که نیشکه که خاره نیو یقانکش رب العالمین چه لیچه که؟ مروفت لیچه که ونی هوا نیدرس کرد و خیزان آدمی و دویکا همون مروفت او نیدرس کرد اوش دیست قبل عالمین بومدیهات که اوش ایک شو لیدی قبل عالمین هموشت ایکی چه ایکی چه که تلچه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 وحوا بس جهبوا بس ما يرهبوا جنبوا رابع عمي تشيكر وعيسى عليه الصلاه والسلام بس ذايك ابو ما بنبوا رابع عمي تشيكر اهم من نابو ما يدينه الدبزان قابعيني هم شو بيجوا اما هم عملوك تبيني كم نروح جنابه الا برجاجنوم يرنا بن هذا قانونك ابراهيميا داني اما ابو ما وكلي همو تشد ديش نشمدي دبزان قابعيني هم شو بيجوا بس اخافنا كنس ناخذو كرامه بشد والله ما اس جنگ بیشونی است یا حمله کردیم و بچه که ایشوا کی که ما داریم عیسی علی سلام بسلا رب العالمی دارم. آب آب بس رب العالمی هندهک بو ما کرد نشی میام و کی معجزه نیشام دارم. دار نیشام اون داریم همش رو بیش رب العالمی و چیش رب العالمی زحمت نیا من ادانه ناف ملوایتی دار که چجرب ملوکی نبند بیشه وأنزل لكم من الأنعام ورب العالمين بهم قوية خالد خالي من الأنعام الحيوانات هذا أنعام أو شر نوعا حيشتر وشير ومزن وكيدنا ومارك ثمانية أزواج يعني هاش تشنا هاش جودا من الضأني ثنيني هاروك رب العالمين سورة الأن عامبه بجيد بجيد المراه جرنير ومن المعز ثنيني والبزناش نير كان هذا ومن الإبل ثنيني وحشط دون ومن ثنيني إجاء أصل إيفانيل كيري هاتين ربعمين وميةين لكم من الأنعام، إنزال يعني إيناه خواري ربعمين مال عثمان أصل إيفانيل ظاهر شرنا واحد كحيشترن وشيرن ومارن دي في شريك هر یک عالمین مروری کرد همو بشری او و همو مخلوقه کی کرد ناف کرده استن نفز که در قو دا و نفیر کرده یعنی هر ریکه بر عالمین که کرد بید و یه ربع سی مرور و یخلوق کم ربع میشه خودیم تنها هنگو کرد شود هنگو راید باد خود خود هنگو و های فی امهاتی کم ناف كرده. هر من بعد خلق این چک کردن پشتی چک کردن، خونه پشتی خونه، اولی امت چک کنی همون ناف که دنبال راحت مه ناف پشت آدمی دنبال علی سرعتی سرعت. پشتی نرال عالمین هر ای کی مروف وقتی وقتی مروی هات ک درس ببیند ناف ز که داره ک مروی در برابری د مروی چک کرد. اولی مروف نطفه تان پشت کافه ک. پشتی اینگی دیتا علاقه. ایمای کرمه قصوره. که دیواره رحمه و نیستید نبز که دوکه دار پشティングی دیدید چه مضراتن ویدا پارچه گوشتک پشティングی دیدید چه نیستک پشティングی دیدید چه شتی هستی؟ رکسون عظام لحمن پشティングی رضامین گوشتی کتابه پشティングی می‌بینید که لحیت آواک رضامین حس کرد دیتا داره ویدا خلقاً من بعد خلقين همو او قناق نبه من بعد خلقين يعني قناق دي قناقه همو اكل غير ايك يه ايك شهل عليه الصلاة والسلام الله عليه خلق الله آدم على صورتي اشت رب العالمين آدم شيكل آه... علقه، پسینی بیه مدغه، پسینی بیه حس، پسینی بیه بوسیپ بره، برای، پسینی بچیگ بود که جماعت رو چوشت و نبود. آدم چیه بو؟ مازنی چیه بو؟ اما این رب في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلقين. قنادی قناعی مرتبت پربید. همو کسکفا قناعده اچلادی. این تپربید وجدو الله فلان کسانی عیسی علیه سلامت و سامهای وکی پیدا بید. آن محمد صلی الله علیه و سلم یا کمتری پیدا بی، اونی اول اثمر کلناهیتی نه، چویش تو اونی همبو مروید، الواخونا قناتی بر بید، فی ظلومات ثلاث، اف چه کرنا مروی، النز کدای کد، ربع این بجت، الن سی تاریاتیه دا، کتاریاتیا زکیا، پسینه تاریاتیا رحمیه، نزکی دای که، پسینه رحمیشون او كيس كيكي هاي بشني المشيمة محتى بشيك بايدو بدي الناف كي دو الناف كيس كي دو وكيس كيكيش غالب دو داري افا بونا چن؟ في ظلمات ثلاثي نعزيك هبقو ناف دوه چي ها؟ نطاريه و بشتنجي او رحمشي الناف كي دو اجليسا بشتنجي امانكي ديه او عمين كي دوه افا هشو نطاري بيد و بشتنجي الناف رحمش دو او مشيمة شو هاي او كيس ك اسیہ تمہاری نہیں نہ وے تاریا تیلا بے ہویدا بے ہموشتے کہ در باب همین کی چے کیدیم یہ مروضی چے کیدیم کچھ بھی نہیں تو ہے گاڑے حیوت کو بے ہویدا نہ کو تایبت ہے تو رب العالمین کو بے ہویدا نو چھشے او کری مو بھی چکیے ملائکات ملائکہ کے ہیں موکلن بالچن بالرحمی او درحمیہ نیا گل قناعت پر بودے بس یا ربی ونیا ھولیاتا یا ربی ھولیاتا ونیا رب العالمه دیامینه که رویش دهولیکه، دهولیکه، دهولیکه. اما همه خوب پیویدن که پیویدن. و نیا رب نکام مروی که بینی، نکام ایکم مروی که میبینی که نکیس که داد و دیگری دانش لعنتی. دیگری، نمیری. نمیتونه بدمیری. هم رب العالمه نیا بیچی که چه کرد ناف کرده. فی ظلماتین ثلاثی. نافس زه تاریاتیا و جه ویونیا یه و نه به این چیته و نه نه پیشاتی چه دبیر و و نه عفشت همه می‌گویم و نه وقتی عجرا با همه چیز چه نه داری خوی نه گلد های عفشتی داری و نه دنیای دنیرووی ها چه کار به نوآ چه می‌گویی به نخوییه بیا دنبال جاله که و نه خورا نقری وای های کهیت عادی آب خونمی همه خوی همه مورا خوچانه می‌بیشی خلق من بعد خلق في قومات ثلاث نافذ طاريات يدا نافذ جوية نحوجدا جوية كندا ربعين مرويد شيكاد هذي فيش يد بيت بي بشين باجي أنا دار شيكاد زانم تشتر كل اللي في بزعمتنيا وهمش تك كل اللي في بسنه وهاش شو اللي العالمين او بس مستحق عبادتیه، یعنی او خمروی و هایداتو. او ملاکه داری که دلایم روی هر، او یه دست به کار چه کردن رویی. حتی دیماهای که میفهمی، تیش هر ملاکه بدقل مرویدهایی، هواهمو مروی بزنی. رباعمی که ایش مرویت داد، و خمروی و ولقد كرمنا بني آدم رباعمی جم مرویی. قدری خسی قدر جبران رب العالمین آبای او دشته بیار برانبری بی عبادت دوید کنکت. برند دیو دیماهای که فاع ترباعمی الله و أبي أبشر لأنها ما تكل كهار أول رب العالمين مبودي خلق السماوات والأرض بالحاف كوير الليل على النهار وسخر الشمس والقمر خلقكم من نفس واحدة أبشر لتويد ما زنا رب العالمين كهامو أو تني أبانا رب البدء بس أوربهم هو وإله حقه عبادك ديوباز بوي كان له الملك هم مجتمع الكويات لا إله إلا هو لا يتحق نينا كس مثل <سؤال> حق عبادت نينا إلا او نبي لا بدكس يبكنا مواسطة ما بينا خون رب العالمين هر او فايدات تنقو، هر او مصيبت او نخوشية سرنقو وغاد كد وي نافذ كدائي كدو امهمو يتبارسين الهمو خرابيه كي وباشية بس اشتئامهات درش هر او متبارزين و هر او باشية تنقو خرابيه الملادات وتبع عبادتش بس ويبكنا لخاذا رحمة وده خازر رزق وده خازر شىء يج بس الريب كان فإننا قصرفونا بهند ربع موجود شلون تدين رب العبادة إكيدا؟ إيش تبين ده هم ما بوجود يأكلوا وانسان هذا مش وليت عب رابن for for في دراب العالمين ما ذا مقدراته شيانة هنا إيش تفيد ربنا هو رقب إكيدبا؟ إكيدا كنا واسط ما بين خور رب العالمين أو كسيبش اللي بقى يتناولون إشانة حمار رابي عبادة إكيدب كتو عبادة خدتنا نكتو يا رب العالمين نكر افمر مستحق وصم الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين